دحانا وقت الاقتحام فاهجم وقاتل يا همام مسقط جموع الماتدين واسقي قد حان فهجم وقاتل ياهما مزق جموع المعتدين وسق العدا كأس الحمام قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل ياهما مزق جموع المعتدين وسق العدا كاس الحمام فاليوم قد حان الفدا فث لدينك يا فت أقدم ولا تخش العدا في لا تخش النعام فاليوم قد حان الفدا فث لدينك يا فتى أقدم ولا تخشى العذا فالأسد لا تخشى النعام هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت النجس ارهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هيا تقدم وانغمس في جمع طاغوت النجس ارهب جموع الكفر مزقهم وبعثرهم حطام هاجم وقاتل في ثبا واسع علينا للمكرمات، فاليومت الق نصر أوت الق الشهادة في احتدام، هاجم وقاتل في ثبات وسع علينا للمكرمات، فاليومت الق نصر أوت الق الشهادة في احتدام. ولعالم الكفر اللعين وجنوده المتأمرين أن أباط لا نلين في الحرب او أن نضام. ولعالم الكفر اللعين وجنوده. أن أبات لا نلين في الحرب أو أن نضار وبأننا أسد الشراح فاد سعد والبرى ومكاننا بين الورى أهل القيادة والزمام وبأننا أسد الشراح فاد سعد والبرى ومكاننا بين الورى أهل القيادة والزمام قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل ياهما مزق جموع المعتدين وسق العيد كاس الحمام قد حان وقت الاقتحام فهجم وقاتل ياهما مزق جموع المعتدين وسق العيد كاس الحمام.